قال العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الا يدخل في صوم رمضان الا برؤيه محققه او بشهاده شاهد واحد فما صام بشهاده ابن عمر وصام مرة بشهاده عرابي واعتمد على خبرهما ولم يكلفهما ولم يكلفهما الشهاده يقول العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل في صوم رمضان الا برؤيا محققه اي لا يصوم بالشك الذي يزيل الشك اما رؤيا محققه يراها الانسان او شهاده شاهد مسلم مستور الحال ولا يشترط فيه اكثر من انه مستور الحال مسلم سام رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة ابن عمر وهو شاهد واحد وسام بشهادة أعرابي والأحاديث في هذا الباب تقوي بعضها بعضا وإن كان في بعضها مقال مقال لا يضر العرابي شهد ولما شهد سئل عن هل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلما أقر بذلك أمر بلالا بأن ينادي في الناس ليصوموا غدا وهذا يعتبر مستور الحال لا يطالب بأكثر من إسلامه ولا تشترف الشهادة كلمة أشهد بل إذا قال رأيت الهلال كفا سواء اعتبرنا ذلك شهادة أو اخبارا إن كان إخبارا يقال يكفي خبر شخص الوكيل وإن كان شهادة يكفي وإن كان شهادة لا يطالب بلفدة الشهادة تكفي شهادة رجل الوكيل يشير العلامة ابن القيم بهذا إلى اختلاف أهل العلم. وهل إخبار رؤية هلال تعتبر خبرا أو تعتبر شهادة والخلاف خلاف لفظي ليس بجوهري سواء سمينا شهادة أو سمينا ذلك خبرا يكفي شخص واحد ولا يشترط في الشاهد أن يقول أشهد بالله إني رأيت الهلال لا يشترك وإذا قال إني رأيت الهلال فثبت إسلامه توحيده توحيد الله بالوحدانية وتصديقه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كفى ذلك ولكن الشاهد لا يدخل في صيام رمضان باسم الاحتياط بان يصوم يوم الشك اذا كان هناك غيم احتياطا ولكن يدخل فيه بيقين اليقين او الاشياء التي يثبت بها الصيام ثلاثه اما ان ترى الهلال بعينيك او ان يشهد شاهد عدل او اكمال شعبان ثَلَاتِينَ يوما هذا يعتبر يدين في هذه الأمور الثلاثة يثبت ذخول شهر رمضان فقوله صلى الله عليه وسلم سوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته لا ينبغي أن يفهم بأن يرى كل إنسان بنفسه صوموا لرؤيته إذا ثبتت فيكم رؤية هلال رمضان والثبوت بشاهد واحد كما في هذه القصة قصة عبد الله بن عمر والعرابي ومن يظن أن الحديث يدل على أن كل إنسان يجب أن يرى بعينيه أبعد النجع وفهم فهما لم يسبق اليه من السلف ولو كان المعنى هكذا لما تمكن الأعمى من الصيام لأنه لا يرى وكذلك من بصره ضعيف ممكن لا يصوم إلا بعد يومين أو ثلاثة أيام لا يرى في أول ليلة وليس هذا هو المراد المراد ثبوت الرؤية بشهادة عدل واحد ولما كان دخول رمضان ليس مظنة للثهما اكتفي بشهادة شاهد واحد ولما كان القروج مظنة للثهما بأن يقال بأن بعض الناس ربما سئموا من الصيام ويرغبون في الافقار هناك ما ضمنا للتهمه اشترط شهاده شاهدين اثنين كما سياتي الخلاف في ذلك وكان اذا حال ليله الثلاثين دون منظره غيم او سحاب أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما هذا هو السبب الثالث من الأسباب التي يثبت بها شهر رمضان ولم يكن يصوم يوم الإغماء ولا أمر به يوم الإغماء اليوم الذي يغم الهلال او يكون ويكون هناك غيم لا يسوم ولا أمر بي، بل أمر بأن تكمل عدة شعبان, شعبان ثلاثين إذا غم، وكان يفعل ذلك، فهذا فعله وهذا أمره، ولا يناقض هذا قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فقدروا له، لأن القدر هو هو الحساب المقدر. ولا ينبغي أن يفهم من قوله فامتروا له الصيام بالحساب الصيام بالحساب غير وارد وغير مامور به وقد علّق الشارع صيام رمضان والإفطار على الرؤيا أو على شهادة عدل يرى الهلال ولا يجوز الصيام ولا الإفقار بالحساب كما قال في الحديث الصحيح <تصفيق> الذي رواه البخاري فاكملوا عدة شعبان الحديث يفسر بعضه بعضا ومعنى قوله فاقدروا له ومعنى قوله أكملوا أكملوا عدة شعبان ثلاثين وقال لا تصوموا حتى ترودوا ولا تفطروا حتى ترودوا وهذا سريح فإن غم عليكم فاكملوا العدة والذي أمر بإكمال عدته هو الشهر الذي يغم وهو عند صيامه وعند الفطر منه أي عند دخول رمضان وعند القروج وأسرح من ذلك قوله الشهر تسعة وتسعون فلا تصوموا حتى تروا أي أحيانا يكون الشهر تسعة وعشرون عفوا الشهر تسعة وعشرون يكون أحيانا تسعة وعشرين وأحيانا يكون ثلاثين فلا تسوموا حتى ترون فإن غم عليكم فأكملوا العدة وهذا راجع إلى أول الشهر لدخول رمضان بلفظه وإلى آخره بمعنى أي عند خروج رمضان ودخول شوال فلا يجوز إلغاء ما دل عليه اللفظ وهو دخول رمضان واعتبار ما دل عليه من جهة المعنى وهو خروج رمضان وقال الشهر ثلاثون والشهر تسعة وعشرون فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين وقال لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرويته وأفقروا لرؤيته فإن حالت دونه غمامة ثلاث وعشرين وأحيانيا يكون ثلاث فلا تسوموا حتى ترون فإن غم عليكم فاكملوا العدة وهذا راجع إلى أول الشهر لدخور رمضان بلفظه وإلى آخره بمعنى أي عند خروج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 صوموا لرؤيته وأفقروا لرؤيته فإن حالت دونه غمامة فأكملوا ثلاث والأحاديث المكررة هذه تقوي بعضها بعضا وتفسر بعضها بعضا وليس هناك ما يخالف أو ما يناقض بعضه بعضا نعم الله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 لا سقطت مرامض وفي نفوس الناس رمضان بيوم أو يومين إلا هذا المقام يصوم صياما على أن أول قام داخل في هذا في هذا النهي عليه من الناس يفرغ لا سوّم قبل رمضان سوّم الرؤسية وأكثر الرؤسية فإن حارك من ممارسة الرحمة وسراسه تكرم إتقان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 وفي النسادي من حديث نونس سماك من عقيم ابن حقاسي من المرأ سوموا لغايته وأفضلوا لغايته ويقوم مع رقم ورقم الزوافين يوما ثم سوموا وقال سوموا قبله يوما فإن حال بينهم من السماك ما عقيم ابن حقاسي تماما رمضان وقال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الله محمد رسول الله ولا هذه الأحاديث مكررة في معنى واحد وكان العلامة ابن القيم رحمه الله استوفى جميع الألفاظ على اختلافها واتحاد المعنى نعلق فقط على بعض الأحاديث وإلا فكلها تؤدي معنى واحد إما ينبغي التعليق عليه قول عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤيته فإن غم عليه عد شعبان ثلاثين يوما ثم صحه الدار قدني وابن حبان هذا التحفظ هو ما نسميه اليوم بالتحري وهذا من فضل الله تعالى وجودنا تحت حكم يتحرى هلال شعبان كما كان يتحرى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من فضل الله على المسلمين يهتم ويتحرى شهر شعبان ليبني عليه حكم رمضان فإذا عرف أول شعبان فتم شعبان ثلاثين يوما ولم يرى الهلال وجب الصيام وكذلك التحري تحري شهر رمضان في آخر شعبان ولكلها من التذا تعالي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة العظيمه والموضع الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لا تستنبروا الشهر لا تقدموا رمضان وفي لفظ لا تقدموا بين يدي رمضان بيوم او يومين الا رجلا كان يصوم صياما فليصوم. إذا اذا وافق اول رمضان ثلاثين شعبان تسع وعشرين شعبان عاده الانسان التي كان يعتادها كان يصوم يوم الاثنين فوافق ذلك او يوم الخميس فوافق ذلك ومن باب اولى القضاء اذا كان عليه قضاء فتذكر ان عليه قضاء فصام في اخر شعبان في ثلاثين تسعه وعشرين لا باس عليه من كان او ما كان من هذا القبيل من الصيام اي صيام له سبب فليسوغ واما لاجل الاختيار ليكون من اصبح من اصبحنا من رمضان يكون لي من صيام رمضان والا يكون تطوعان ليست له عادة ولا عليه قضاء هذا الذي لا يجوز له ان يصوم بدعوى الاحتياط وما بعده من الاحاديث كلها في معنى واحد وقد قال وقال, وقال سماكنا الاكرمان أن ابن عباس ثمار الناس في رؤيه هلال رمضان فقال بعضهم اليوم وقال بعضهم غدا فجاء عرابي أذا معكم الشاهد جاء رجل من البادية إلى النبي صلى الله عليه وسلم العرابي ساكن البادية عربيا كان أو عجل فذكر أنه رآه رأى الهلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأنه كان مجهول لو كان من الصحابة المعروفين ما كان يطالبه بالشهادة ولكن الرجل جاء من البادية لا يعلم هل من المؤمنين أو إنه ليس بمؤمن ولا يستبعد ذلك لوجود المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ثم إن الرجل كما قلنا مجهول الحال لذلك طلب منه الشهاده بالوحدانيه والشهاده لرسول الله صلى الله عليه وسلم من رساله ولما شهد ذلك امر بلالا ان ينادي في الناس ليصوموا ثم قال بهذه المناسبه صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وهذا السبب يفسر لنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته أي إذا ثبتت فيكم الرؤيا بواحد منكم ولا يشترط يرى كل إنسان على هذا فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما ثم صوموا ولا تصوموا قبله يوما نعم بكله كن هذا الحديث صحيح. قالوا اسمعوا وكل هذه الاحاديث صحيحه بعضها في الصحيحين. وبعضها في صحيح ابن حبان والحاكم وغيرهما وان كان قد اعل بعضها هو ما في الحاكم وابن حبان لانهما معروفان بالتساهل في التصحيح وان كان قد اعل بعضها بما لا يكدح في صحه الاستدلال بمجموعها ولكن ذلك القدحة لا يؤثر لوجود أحاديث صحاة بجانبها وتفسير بعضها ببعض واعتبار بعضها ببعض وكلها يصدق بعضها بعضا الصحيح الذي في الصحيحين والذي في خارج الصحيحين والذي فيه القدح كلها يصدق بعضها بعضا والمراد منها متفق عليه ما هو المراد منها عدم الصيام الا بالرؤيا وعدم تقدم رمضان بيوم او يومين او اكمال شعبان ثلاثين يوما هذا محل الاتفاق لا خلاف فيه وهذه الاحاديث التي جمعها العلامه الملقي في هذا الباب تروه علميه ومرجع لطلاب العلم من اشكل عليه حديث من هذه الاحاديث رجع الى مثل هذا الباب والأحاديث مخرجه في الهامش من بعض أهل العلم ليس هناك حديث بدون علم لدرجته بل ما من حديث من هذه الاحاديث الا وهو معلوم الدرجه وذلك من فضل الله هكذا كذلك السنة المحملية من اقبائه عليه الصلاه والسلام وبعد نعم انتهى فديما يقول عليه فرفض صائح من عبد الله عن جلائب وبعوص وأبهل الضمان المهدي ومبله بالشغطير ومنون المحمان وقلب عبد الله المزلي وحمه المراه وقيم خالته إمام المعهد الحديثي فقال عن كان صور إذا كانت السحر في ذلك البيض ويقول ليس على بالتقدم و لكنّه التقديم أما رواية علي رضي الله عنه قال الشابحين أخبرنا عبد العزيز بن محمد من محمد بن عبد الله بن من أن علي بن عبد طالب قال لا من من يوم من شعران نحب إلي من يوم من رواية عن ابن عمر In the of them When theicks아, there w في كتابه الرسالة قال ادرا ما عمرو ان سيؤتى من قال كان عليه وإلى Właśnie panie Asad, w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w الناس roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym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 Pan u mahina, ani ka i u wio. Pan u mnie nas, no koniec wioł, ani wioł. Nama uważa na nie wioł, a ka na ten robił. Ka na ten robił, a ka na من robił. Ka الله عز وجل عنه قارس سعيد من موسول فاتجأنا على الرؤاة عن الذي تجارع شف في يوم الذي يوم من شعبان حبولي من العقضة يوم الرؤاة ومر الرؤاة عن اسماء من الله عز وجل سعيد عنهم فاتجأنا على الرؤاة من Hisham, Hisham, Hisham, Hisham, Hisham, Hisham, Hisham, Hisham, Hisham, Hisham, Hisham, Hisham, Hisham, من Hisham, Hisham, Hisham, Hisham, Hisham, Hisham, Hisham, ان فان ترسل الى حتى بعد ان انتهى من سرد الاحاديث الصحيحه التي تدل على عدم جواز تقدم رمضان بيوم أو يومين والتسريع والتصريح من قوله عليه الصلاة والسلام لا تصوموا حتى تروا الليلان وغير ذلك من الاحاديث الصحيح التي تقدمت عدادها وبعد ذلك ساق آثارا من الصحابة أو من بعض الصحابة ومن بعد التابعين ومن بعد الائمه ظاهرها مخالفة للأحاديث التي تقدم ذكرها الذين من القلفاء الراشدين لكلامهما اعتبار كبير في الإسلام إذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع هديهما وسنتهما عليكم بسنتي وسنة القلفاء الراشدين المهديين من بعد لو ثبثت أثر عمر وعثر علي يكون هناك إشكال للتوفيق بين أثرهما وبين ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم يثبت أثر عمر بل مطرب وفيه اتطاع وأثر علي كذلك فيه قطع مبتور وما بعد ذلك من اثار بعض الصحابه والتابعين بين مجهول وبين صحيح غير صريح وبين ما هو محل اجتهاد بدعوى الاختيار وما كان من هذا القبيل اي ما كان دون اقوال الخلفاء الراشدين من اجتهاد بعض الصحابه وافراد الصحابه والتابعين وبعض الائمه ان وافق اجتهادهم واراءهم وافقت ان خالفت عفوا ان خالفت اجتهاداتهم واراءهم ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريقه الصحيحه ان تزتمس لهم الاعذار في حد ذاتهم ما الذي حملهم على هذا لئلا يساء بهم الظلم وهذا ما فعله العلامه ابن القيم واما من حيث العمل فلا يجوز العدول عما صحى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى راي احد او اجتهاد احد كائنا من كان وانما قلت بهذبة للخلفاء الراشدين محل توقف لو صح عنهما عن عمر وعلي ولم يصح وما دون ذلك أفراد السحابة فعل فرد من أفراد الصحابه ليس بحجة بالإجمال وقول صحابي واحد دون الخلفاء الراشدين ليس بحجة واجتهاده ليس بحجة حتى لو لم يخالف الشرع حتى لو لم يخالف ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما يستأنس بآرائهم واجتهاداتهم الحجه في سنة الخلفاء الراشدين وفي اجماع الصحابه في هذه المسألة لم تثبت سنة عن الخلفاء الراشدين مخالفة لهديه عليه الصلاة والسلام وما سهى عنه ولم يثبت إثماء بل هؤلاء الذين سمعنا آثارهم ثبتت عنهم آراء مخالفة لما سمعنا الآن كما ذكر في كلام العلامة بن اي لبعضهم رأيان رأي مخالف. ويرى اذا كان هناك غيم لا بد من الصيام في ليله الثلاثين اذا كان هناك غيم والا فلا ومنهم من أسر عنه خلاف هذا إله له قولان وهذه الاقوال وهذه الاجتهادات مع ما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام لا يعمل بها وكل ما في الامر كما قلت تلتمس الاعذار لاصحابها ما الذي حملهم على هذه المخالفه وهذه طريقه اهل السنة والجماعه السابق اللاهق منهم يلتمس الاعذار للسابق ولا يصيب بهم الظن ولا يطعن فيه ولا يحمل آراءهم على المخالفه الصريحه المقصوده ولكن تنتمث لهم العذار موجدت وأما من حيث العمل فلا يجوز العمل بها لأنها مخالفه لأحاديث صحيحة وصريحة كما سنسمع بعض اقواله الإشارة نعم والجواب والجواب من الجواب أحد الله الأعضاء ليس فيه <تصفيق> من الأنزل من الصحابة الأخوة الصالح الصريح حتى لا يكون علوا مخالفا الله صلى الله عليه وسلم وإنما رأيت المقول عنه صوم الزيادة وصرح في على nie ma to يوم الرجل اجتهاب على رمضان فإن ورقل ورقل ورقل ورقل ورقل كان رمضان هو والمنقول عن الصحابة يقتضي جوازه وهو الذي كان أحراده نهاره هذا مع جوائة عائشه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى قومة إلى شهران حتى عدد راتين نوما ثم صحيح وقد ربت حديثه هذا لو كان صحيحا لما وجعل سلامها في الحديث. وليس الامر كذلك فانها لم تكن زياره وانما صارت زياره فظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم ورغم ان الصيام لا يحل ولا يفسد ولم يفهم هذا من اقوال المسهر الله وسلم قال بالنسبة لعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ثبت عنهما قولان مختلفان وكذلك فاموا رضي الله عنها وبالجملة هذه اجهادات لا يعتمد عليها من حيث العمل ولكن من حيث اتماس العذار لهم وكما سمعتم ربما العلامه ابن القيم يحاول التماس العذار لهم فيرى ان الاحاديث انما تدل على عدم وجوب ذلك وفعلهم يدل على الجواز ولكن الاحاديث صريحه في الامر والنهي الامر للوجوب والنهي للتهليل اي صوم يوم الشك، ليل، حرام. والتقدم على رمضان بيوم أو يومين ذاو الاحتياط، ليل. وينوجد وجد من بعض من اجدهد فله اجتهاده في نفسه. ولا يلدم، ولا يلدم ذلك غيره، والهدي صريح وخير الهدي. هدر محمد صلى الله عليه وسلم والاقوال الاتيه كلها من هذا الباب مبرره فلنكتفي بهذا المقدار لنجيب على كنا في سدد اختلاف اختلاف بين بين ابن عباس وابن عمر بالنسبه نسبة اليوم الشك إذا كان هناك غيم وأطال العلامة ابن القيم نفسه في هذه المسألة وحاول التوفيق بين الأقوال وكان ملخص ما ذكر أن الذين كانوا يصومون يوم الغيم إنما يريدون الاحتياط اجتهادا ولا يريدون ان ذلك واجبا وهذه محاوله التوفيق ولكن الاصل عدم السياق لا احتياطا ولا اجتهادا طالما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم او يومين صوموا برؤيته وافطروا برؤيته لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا والنصوص صريحه وصحيحه في انه لا يجوز صوم يوم الشك مطلقا سواء كان هناك غيم او لم يكن وهذا الذي ذهب اليه عبد الله بن عباس وغيره من الصحابه واجتهاد بعضهم إن ثبت عبد الله بن عمر إنما هو مجرد, مجرد اجتهاد وإذا اختلف الصحابه في مسألة عرضت أقوالهم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرجع من قوله موافق لقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وانما الحجه فيما قال الله وفيما قال رسوله عليه الصلاه والسلام او فيما اجمع عليه الصحابه اجماع الصحابه حجه وكذلك سنه الخلفاء الراشدين الارقى حجه وما عدا ذلك اقوال افراد الصحابه خصوصا ان اختلفوا ليست بحجه ولكن يرجع فيها الى ما قال الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المسألة التي ناموا بصددها من هذا القبيل وأراد العلامه ابن القيم أن يثبت اختلاف هذين الصاحبين الإمامين عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر في مسائل أخرى غير هذه المسألة ولذلك قال وكذلك كان هذان الصاحبان الإمامان أحدهما يميل إلى التشديد والآخر إلى الترخيص وذلك في غير مسألة أي في أكثر من مسألة وعبد الله بن عمر كان ياخذ بالتشديدات بأشياء لا يوافقه عليها الصحابة يخالف في ذلك الصحابة وعمل الصحابة يخالف ذلك وكان رضي الله عنه حريصا على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور العادية ليل العبادة وكان يحرص في طريقه إلى مكة أن يعلم المكان الذي توضأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره في الحج أو في العمرة ليتوضأ فيه ويحرص أن يصلي في المكان الذي كان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على وهو ووالده على طرفي نبيذ في هذه المساله وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه راى اناسا يتتبعون الاماكن التي صلى فيها النبي عليه الصلاه والسلام وامرهم قال لهم إن أدركتكم الصلاه وأنتم في ذلك المكان فسلوا فيه وإلا سلوا حيث أدركتكم الصلاه ولا تبحثوا عن المكان الذي كان يسلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يخشى من ذلك أن يحدث يوما ما نوع من الغلوب في رسول الله عليه الصلاة والسلام ولذلك قطع رضي الله عنه شجره الرضوان التي بايع الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم خشيه لو بقيت تلك الشجره الى وقت متاخر من الزمن بعد ان يضعف الايمان ربما تقصد بعض الناس تلك الشجره للتبرك بها ولو عرفت الناس اليوم مكان تلك الشجره لبعثوا عن مكانها وربما بنوا هناك قبة لتزار ولكن عمر رضي الله عنه بادر بإزالة تلك الشجرة في وقت مبكر وقت قوة الإيمان رضي الله عنه أرضى ولم تبق تلك الشجرة ولم يبق لها أثر بعد ذلك هكذا يحل السعفة يحرس عمر كل الحرس على حماية حمى التوحيد ولا يبقى هناك أشياء يتعلق بها العوام وذلك التعلق يضر إيمانهم وتوحيدهم وعقيدتهم وعبد الله بن عمر ليس قصده الالتفات إلى غير الله أو أن يبتدع ولكن شدة حبه لرسول الله عليه الصلاه والسلام جعله يعرس ذلك الحرص، فهو مجتهد وليس كل مجتهد مصيبا نرى الآن مسائل يذكرها العلامة من القيم لنرى من منهما وافق السنه الصحيحة ومن منهما خالف السنه ولكنه كان مجتهدا عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر كان عبد الله بن عمر اذا توضأ يفتح عينيه ويمسل داخل العين حتى سبب له ذلك العمى عمي بسبب ذلك وهذا من نوع من انواع التشدد رضي الله عنه وليس ذلك بواجب وكان إذا مسه رأسا لا يمسه أذنيه بالماء الذي مسه به رأسا أي لا يمسه الأذنين مع الرأس ولكن يأخذ الأذنيه ماءا جديدا الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام خلاف ذلك ولذلك الصحابة خالفوه في ذلك رضي الله عنه وكان يمنع من دخول الحمام ويرى إن الحمام عرضة لكشف العورة أو لرؤية عورة الناس أو مأوى للشياطين يتشدد في دخول الحمام فيمنع ليس الحمام بلغتنا اليوم ما نسميه اليوم بالحمام يسمى مرحاب أو ميضا إذا كان مهلاً لقضاء الهاجة اسمه المرحاض، وإذا كان مكانا مهيئا للوضوء اسمه الميض ولكن الحمام حمام صحي وقد يوجد في المدينة قبل هذا الوقت حمامان اثنان يعرف ذلك أهل المدينة فيه ماء ساكن جدا يدخلون الناس من باب قلب الشحة وهذا الحمام غير ابن عمر لا يمنع وابن عمر كان يمنع وعبد الله بن عباس يدخل وعبد الله بن عمر اذا دخل اغتسل من ذلك وكان ابن عمر يتيمم بضربتين اي من المسائل التي اختلف فيها عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس والصواب مع عبد الله بن عباس مسألة التيمم كان يتيمم بضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين ثم عند التيمم ما كان يقتصر على الكفين يمسه الذراع كله وما عمل به عبد الله بن عمر من أن التيمم بضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين ورد في ذلك حديث ولكنه ضعيف الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة عمار قال له كان يكفيك أن تضرب الأرض هكذا وتمسح كفيك ووجهك في حديث متفق عليه سواء كانت تيمم من الجنابه او من الحدث الاصغر يكفي ان يمسح الانسان كفيه ووجهه مره واحده لا شرط التكرار ايه التثليث كالوضوء ولا يعمم ذراعيه ولكن يمسح وجهه وكفيه هذا الثابت وما خالف ذلك من الروايات والاثار ضعيفة ولعل من باب التماس الأعذار لعل ابن عمر لم يطلع على قصة عمار والتي عمل بها عبد الله بن عباس وغيره من الصحابه وكان عبد الله بن عمر يتوضأ من قبلة مرأته إذا كان متوضئا فقبل مرأة يتوضأ ويفتي بذلك وكان اذا قبل اولاده تمضمد من ذلك كل ذلك اجتهاد من عنده من عندي رضي الله عنه وكان وكان ابن عباس يقول ما ابالي قبلتها ام شممت ريحانا لا فرق عندي بين تقبيل امراتي وبين ان اشم ريحانا الامر واحد اي اقبلها فاصلي ولا اتوضا هكذا يقول عبد الله بن عباس لذلك عند تفسير قوله تعالى او لامستم النساء كان يضع اصبعيه في اذني هكذا يقول الا وهو الجماع الا وهو الجماع اللمس ليس مجرد اللمس باليد ولكنه الجماع سبب اختلاف الفقهاء في نكض الوضوء بلمس المرأة اختلاف في تفسير هذه الآية وتفسير عباس مقدم لأنه هو الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقه في الدين وألهمه التأويل المراد بالتأويل هنا التفسير الله ألهمه التفسير والتفسير الصحيح لللمس هنا الجماع ليس مجرد اللمس باليد هذا ما كان عليه عبد الله بن عباس وجمهور الصحابه يخالف في ذلك الله بن عمر ولعل معه بعض الناس وعلى كل الراجح هو عدم نقض الوضوء بما دون الجماع والمسألة خلافية خلافا طويلا ومتفرعا في فروع الفقهاء منهم من يرى نقض الوضوء بمجرد اللمس سواء كان بشهوة أو بغير شهوة ومنهم من يرى النقض إذا كان اللمس بشهوة ومنهم من لا يرى النقض مطلقا إلا بالجماع وهذه مذاهب أهل العلم وعندما يختلف أهل العلم مثل هذا الاختلاف الرجوع إلى تفسير الصحابة وتفسير الصحابة يعتبر حديثا مرفوعا، وكان يأمر من ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى إذا دخل الإنسان في صلاة العصر فتذكر عن عليه صلاة الظهر يأمر عبد الله بن عمر أن يتم هذه الصلاه التي دخل فيها ولا يقطعها ثم يصلي التي ذكرها الظهر مثلا ثم يعيد السلاة التي كان فيها كانه يصلي الصلاه الواحده مرتين دخل في صلاه العصر فتذكر أنه لم يصلي الظهر لا يرى عبد الله بن عمر انه يخرج من هذه الصلاه بل يتمها قال ما دخل فيها فاذا سلم صلى التي ذكرها ثم اعاد فصلى التي كان ذكر الصلاه وهو فيها هذا رأيه الخاص وعند غيره ممن يشترقون الترتيب ان الصلاه الاخرى لا تصح إذا تذكر الصلاه الاولى التي عليه الظهر مثلا ما عليه إلا أن يصلي الظهر ثم يصلي العصر حتى لو دخل المسجد وهو عليه صلاه الظهر والإمام في صلاه العصر يجب عليه هو ان يصلي الظهر مقتديا بالامام الذي يصلي العصر هذه المساله يختلف فيها كثير من الناس فيرون أنه طالما أدرك الإمام في صلاة العصر عليه أن يصلي العصر معه ثم يصلي الظهر لا الصواب أن تصلِّ الظهر والإمام يصلي العصر وتبتدي بالإمام الاختلاف في اسم الصلاه هذه اسمها الظهر وهذه اسمها العصر لا يذوب اختلاف النيه فيما بينك وبين الإمام الإمام ناوم بالعصر وأن تناوم بالظهر لا يضر ليس من الاختلاف على الإمام الاختلاف المنهي عنه بالنسبة لما بين الإمام والمأموم أن تختلف معه في أفعال الصلاة بان تتقدم عليه أو تتاخر عنه كثيرا لا تتابعه أو تقارنه لأن الواجب اتباع الإمام المقارنة مكروهه والتقدم عليه حرام لذلك فسر النبي عليه الصلاه والسلام ذلك بقوله إذا ركع فاركعوا إلى آخر الحديث فليفهم هكذا ولا يفهم من الاختلاف الاختلاف في نية بين نية الإمام وبين نية المأموم بأن يصلي أحدهم الظهر والآخر العصر كذلك الاختلاف في المفترض والمتنفذ إذا كان الإمام مفترضا وأنت متنفر أو بالعكس جائز واختلاف النيه في مثل هذه المواطن لا تضر. هذا الذي عليه الجمهور ولعبد الله بن عمر اجتهاده رضي الله عنه وعفى عنه قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والمقصود والمقصود عبد الله بن عمر أن عبد الله بن كان عبد الله بن عمر كان يسل طريق التشديد والاعتيال، وقد روى معمر عن أيوب عن نافع عنه أنه كان إذا أدرى مع الإمام ركعته أضاف إليها أخرى، وإذا فرغ من صلاة سجد في الجلسة، فارجعه ولا أعلم أحداً عرفه غيره قلت وكأن هذا السجود لما حصل له من الجلوس عقيب الركعه الركع. الركع. و انما محله عقيب الشفع و محله عقيب الشفع و انما محله عقيب الشفع و انما يصوم هذا اليوم على سبيل الوجوب انهم قالوا لان نصوم يوما من شعبان احب الينا من ان نفطر يوما من رمضان ولو كان هذا اليوم من رمضان حتما عندنا لقالوا هذا اليوم من رمضان فلا يجوز لنا فطره والله اعلم ويدل على انهم إنما صاموا استحبابا وتحريا ما روي عنه في فطره بيانا للجواز فهذا يكتب ربهم قد في مسائله حدثنا, حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال سمعت ابن عمر يقول لو صمت السنة كلها أفترض اليوم الذي يشك, يشك فيه. وحدثنا أحمد وحدثنا قال حبر. نعم. وحددنا بن قال اخبرنا عبد العزيز الحكيم. نعم. بن حبر. قال أفضل قال ابن عمر. قال أسلم وقبل رمضان حتى لا يبتل منه شيء. فقال: أُفِي الأُفِي صوم مع الجماعة. فقد صح عن ابن عمر أنه قال: لا يتقدمن الشهر, الشهر منكم أحد. لا يتقدمن الشهر منكم أحد. وصح عن صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوم لرؤية الهلال وأخر لرؤيةه. فان غم عليكم فان غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما قال العلامه ابن القيم والمقصود ان عبد الله بن عمر كان يسلك طريق التشديد والاحتياط رضي الله عنه وقد روى معمر عن ايوب النافع عنه النافع مولى عبد الله بن عمر عنه عن ابن عمر انه كان اذا ادرك مع الامام ركعه اضاف اليها اخرى فاذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو قال الزهري ولا اعلم احدا فعله غيره لو انه ادرك الامام بالتشهد الاخير فجلس معه أدركه وقتدا به وجلس معه ثم قام فأتى بدركه مثلا في صلاه الفجر يرى اذا أضاف ركعه واتى بر... وأتم صلاته أنه يسجد لسبب جلوسه مع الإمام لأن تلك الجلسه يعتبرها زياده في صلاته ولم يفعله أحد من الصحابه ذلك رضي الله عنه. ويدل رجع الآن إلى ما نحن بسدده. هذه المسائل التي ذكرناها استطراد اثباتا لتشدد عبد الله بن عمر. لذلك رجع الإمام إلى مسألة الصيام قبل السيام قبل سيام يوم الشيء. ويدل على أن الصحابه لم يصوموا هذا اليوم على سبيل الوجوب انهم قالوا لان صوم يوم من شعبان أحب إلينا من ان نفطر يوم من رمضان وهذا مجرد اجتهاد المراد بالصحابه عبد الله بن عمر ومن ذهب ما ذهب لا جمهور الصحابه ولو كان هذا اليوم من رمضان حتما عندهم لو كانوا يعتقدون انه من رمضان حتما لقالوا هذا اليوم من رمضان اذا انما اجتهدوا اجتهادا فلا يجوز لنا فطره والله اعلم كانوا يقولون هكذا اي عبد الله بن عمر ومن معه لو كانوا يعتقدون بان اليوم من رمضان كانوا يقولون هذا اليوم من رمضان ولا يجوز له ان نفطر ولكن لما لم يعلموا احتافوا واجتهدوا وكان الصواب عدم الصيام ويدل على أنهم إنما ساموه استحبابا وتحريا ما روي عنه أي عن بعض هؤلاء عبد الله بن عمر من فطره بيانا للجواز أي إن عبد الله بن عمر روي عنه الصيام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 ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وما عبد الله بن عباس وغيره من الصحابه كلامه هذا خلاف ما كان عليه وخلاف ما كان يفعل. ويريد أن يوفق العلامة بن القيم بين فعله وبين كلامه أنه إنما كان يصوم تحريا وحتياطا ولا يرى وجوب ذلك وكلامه هنا يدل على انه لا يجوز صيام يوم الشك قال حنبل وحدثنا احمد بن حنبل حدثنا عبيده بن حميد قال اخبرنا عبد العزيز بن حكيم قال سالوا ابن عمر قالوا نسبق قبل رمضان حتى لا يفوتنا منه شيء فقال اف الاف انكر عليهم ذلك سوموا مع الجماعة مع جماعة المسلمين وقصه عن, عن ابن عمر أنه قال لا يتقدمن الشهر منكم أحد وهذا موافق لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال سوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما اذن عبد الله بن عمر له مذهب وهذا المذهب هو الذي يوافق ما قاله النبي عليه الصلاه والسلام وما عليه جمهور الصحابه نعم وكذلك وكذلك قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه اذا رايتم الهلال صوموا ليته واذا رايتمه افطروا فايمن عليكم بعد رؤيته وقال ابن مسعود رضي الله عنه أن يوم معارك فعدوا ثلاثين يوما، فهذه الآثار إن قدر عنها معارضة لتلك الآثار التي يدعمها الصوت، فهذه أولى موضعها لنصوص المرفوعة، موضعها نصوص المرفوعة وإن قدر أنها لا تعارض بينها، فهذا لا تعارض بينها، لا تعارض، لا تعارض. بينها رهبنا طريقة جانب من الجن إحداثنا بحملها على غير سورة الإغمام أو على الإغمام في, أو على في, آخر أو على في آخر الشهر كما فعلهم الموجبون للصوم والثانية بحمل آثار الصوم عنهم على التحدي وتحديات استحبابا لا وجوبا وهذه الاثار صريحه في النفي الوجود وهذه الطريقه اقرب الى موافقه النصوص وقواعد الشرع وفيها السلامه من التفريق بين يومين متساويين من فيجعل احدهما يوم شك والثاني يوم يقين مع حصول الشك فيه قطعا وتكليف العبد اعتقادا كونه من رمضان قطعا مع شكه عبد هل هو منه ام لا بين والله يقول العلامه ابن القيم كذلك قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه اذا رايتم الهلال فصوموا لرؤيته واذا رايتموه فافطروا فان غم عليكم فاكملوا العده بينما قد عنه خلاف هذا الا ان الاثر الذي يخالف هذا فيه انقطاع لم يثبت عن علي بن ابي طالب إذن هذا هو الثابت عنه وبالجملة يقول العلامة بن القيم هذه الآراء التي تروى عن عبد الله بن عمر وأمثاله مختلفه مرة موافقه للسنة ومرة مخالفه إن قدر أنها بينها تعارض جمع بينهما وإن قدر أنها لا تعارض بينهما إن قدر أن بينهما تعارض أخذ ما يوافق قول النبي عليه الصلاة والسلام وإن قدر أن ليس بينها تعارض واضح التعارض حاصل بين الأقوال وبين الأفعال وبين الروايات ولكن الطريقة المسلية التي اختارها أخيرا وهو أن ما وافق قول الرسول عليه الصلاه والسلام هو الذي يجب اتباعه من اقوال الصحابة لأنهم ليسوا بمعصومين وما كان مخالفا وما جاء مخالفا لقول النبي عليه الصلاه والسلام لا يؤخذ هذا هو السواب عشاطا قسم وكان من هديه صلى الله عليه وسلم امر الناس بالصوم بشهاده الرجل الواحد المسهل خروجهم منه في شهادة اثنين وكان من هده إذا, إذا شهد الشاهدان إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد أن يفترأ ويأطرهم بالفتر ويصد العيد من الغد في وقتها وكان يعجل الفطر ويحط عليه ويتصحر ويخبثل على سكره ويؤخره يعرضه في, في تأخيره وكان في قال العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى فصل وكان من هذه عليه الصلاة والسلام أمر الناس بالصوم بشهاده الرجل الواحد المسلم وخروج منه بشهاده اثنين اي يفرق بين الدخول, بين الدخول في الصيام وبين الخروج من الصيام الدخول في الصيام يكفي فيه شهادة رجل مسلم مسلم مستور الحال علمنا منه أنه مسلم فقط بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شهد عنده عرابي بأنه رأى الهلال لم يسأل أكثر من أنه سأله هل يشهد أن لا إله إلا الله؟ وأن محمد الرسول الله عليه الصلاة والسلام لما شهد بذلك أمر الناس بالصيام هذا يعتبر مسلم مستور الحال لا نعلم من أكثر من الإيمان وأما عند الخروج فالخروج من الصيام يكون بشهادة اثنين والدليل على ذلك واقعة عين وهي محل خلاف بين أهل العلم تمار الناس هل الصيام هل غدا من رمضان او من شوال؟ فشهد شاهدان وهما عرابيان ولما تأكد من ايمانهما امر الناس افطروا امر الناس بالافطار هذه القضية يعارض فيها بعض اهل العلم كيف نأخذ من قضية عيني أنها للوجوب بل هذه واقعة عين وقعت هكذا فأثر النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بالإفطار وما الذي أعلمنا بأنه لو شهد شاهد واحد ما كان يفطر ولا يأمر الناس بالإفطار ليس بواضح ولذلك اخذ الدليل من واقعة عين ليس محل اتفاق بين أهل العلم ولكن الذي عليه جمهور أهل العلم والذي عليه العمل عند كثير من المسلمين التفريق بين دخول رمضان وبين خروج رمضان الدخول يكفي فيه شاهد والخروج يشترطون فيه شاهدين وأما مسألة الدخول فتقريبا محل اتفاق ولكن مسألة الخروج ليس محل اتفاق منهم من يرى يكفي في الخروج كذلك شاهد الوهق لأن هذه واقعة عين كما قلنا لا تدل على الوجود وعلى كون هو وما عليه جمهور المسلمين قديما وحديثا والله أعلم وكان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا شهد الشاهدان الشاهد برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد وقت العيد من ارتفاع الشمس إلى الزوال إذا شهد شاهدان برؤية هلال رمضان هلال شوال بعد خروج وقت العيد أنه يفقر ويأمر الناس بالفطر لكن متى يصلي العيد ويصلي العيد من الغد في وقتها اي في وقت صلاه العيد لا يصلي وقت الظهر ولا وقت العصر بل يؤخر الى غد ومن غد اذا دخل وقت صلاه العيد المعروف صلى هذا من هديه عليه الصلاه والسلام وكان من هذه ان يعجل الفطرة ويحث الناس على ذلك ويحرص الناس على ذلك ويتسحر ويحث على السحور ويؤخره ويرغب في تاخيره من هذه ان يعجل الفطره اي اذا تاكد من غروب الشمس التعجيل لا يكون الا بعد التاكد من غروب الشمس إذا تأكدت من من غروب الشمس وخصوصا حيث ت... إذا كنت حيث ترى سقوط قرص الشمس فسقطت ينبغي أن تبادر بالإفطار ولا ينبغي أن تقول نهتاف في خمس دقائق في عشر دقائق بعد بعد غروب الشمس ولا يجوز التأخير حتى تظهر النجوم كما يفعل بعض الشيعة المخالفين لهذه عليه السلاة والسلام بل إذا تاكدت من غروب الشمس ينبغي أن تبادر بالإفطار ويأمر الناس بذلك يفعل ذلك ويأمر الناس بذلك عليه السلاة والسلام ومن هذه السحور يتسحر ويحث الناس على السحور السحور ويؤخره ويرضب في التأخير وبعض الناس في هذا الوقت يتعشون عشاء متأخرة نوعا ما في وسط الليل ثم ينامون ولا يتسحرون وهذا ليس بسحور السعور أكلة السعور هي الفارقة بين صيام المسلمين وصيام اهل الكتاب قالوا الكتاب لهم صيام ليلة صيامنا ولكن بدون أكلة السحور فجعل أكلة السحور الإسلام فارقا بين صيامنا وبين صيام أهل الكتاب السحور هي السحور الأكلة التي توكل هبائل الاذان الثاني هبائل الأدان الثاني الذي يقدر ما بين السحور وبين الأذان أي طلوع الفجر بقراءة خمسين آية معتدلة لا طويلة ولا قصيرة وإن اخرتم اكثر من ذلك إلى, إلى درجة أنك لا تخشى طلوع الفجر كلما أخرت كلما وافقت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الرغبة عن السحور اصلا أي عدم تسحر أو تقديم السحور إلى وقت العشاء وهذه مخالفه لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهاب بتلك البركة تسحروا فإن في السحور بركة أكلة السحور فيها بركة فيها يتقوى بها الإنسان على عبادة الله على الاستمرار في الصيام وعلى الأعمال الأخرى ولم يأتي الإسلام ليقول للناس في شهر رمضان كلوا واشربوا ونوموا طول النهار لا الاعمال تستمر إنسان يصوم ويعمل أما من يجعل الصيام شهر أكل وشرب ونوم والعمال كلها تنقص حتى الاعمال الدنيوية وعمال الاخره الاكثار من الجهاد الاكثار من القراءه كل ذلك يغربه النوم وهذا النوم نوم متعب لأنه لا يأكل أكل المباركة التي تقويه على العبادة وعلى العمل هذا كل مخالفه لهذه عليه الصلاه والسلام والناس قد يخالفون الهدي من حيث لا يشعرون وهم يحسبون أنهم يرسنون صنعا فنسأل الله لنا ولكم التوفيق فما نسأله تعالى أن يوفقنا صيام بقية هذا الشهر وقيام لياليه إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه